Book 2 380 380 83 3 Die verlede 3 Die verlede 3 Bal يتصل تليفونيا ايك هيت غبل لقد اتصلت تليفونيا للتو لقد اتصلت تليفونيا ايك واز دي هيلت اوب دي تليفون لقد اتصلت تليفونيا طيله الوقت لقد اتصلت تليفونيا طيله الوقت يسأل. يسأل أكهيت خفرا لقد سألت للتو لقد سألت أكفرا ألطيت لقد سألت دائما لقد سألت دائما فرتاو يحكي، يروي Akeet vir tau Lekad hakeet lid tau Lekad hakeet Akeet di yel shtoori vir tau Lekad hakeet kula lhikaaie Lekad hakeet kula lhikaaie Lier Yetaklem, اكهت geleer لقد ذاكرت للتو لقد ذاكرت اكهت دي لقد ذاكرت طوال المساء لقد ذاكرت طوال المساء werk يشتغل يشتغل لقد اشتغلت طوال لقد اشتغلت اكيد دي يلدغ gewerk لقد اشتغلت طوال اليوم لقد اشتغلت طوال اليوم eet يأكل يأكل اكيد geet لقد اكلت للتو لقد اكلت اكلت دي هيل مايلتايدس اوپغيت لقد اكلت كل الطعام لقد اكلت كل الطعام